آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا مشورا فقال الذين كفروا إن هذا إلا إذ كن افتراه وأعلمون وقالوا عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وسورا وقالوا أساطير الأولين اتتبا فهي تملى عليه بكرة وأقيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما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 انظر كيف ضرب لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سميلا تبارك الذي ان شاء جعل لك خيرا من ذلك انظر كيف ضرب لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سميلا الذي ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جن نَتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكُمْ قُصُورًا فَلَكَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَاعْتَبَرْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ اسْتَمَعُوا لَا تَغَيُّبًا وَزَفِيرًا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضيقا مقرني ندع هنا لا تدع يوما كبورا واحدا وادع صدورا كثيرا قل اذن لتخير ام جنة الخلد التي وعد المتكون كانت لهم جزاء وبصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على رَبِّكَ وعدا مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون اللَّهِ فيقول أأنتم أطللتم عبادي هؤلاء أم هم قلوا استبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من اولياء ولكن ما افتعتهم وآباؤهم ولكن ما اتاتهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبكم بما تقولون فما تستطيعون صرفه ولا نصرى ومن يظلم منكم نذقه عذابا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 وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ أَبَاءً مَنْثُورًا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأختن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزدل الملائكة تنزيلا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 ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك وردلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفتيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جانبا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 وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعاذا وثمود وأصحاب الرسل وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تذكرنا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 وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ فِينَا يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا أَرَأَيْتَ مَن اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ فَأَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أن أَثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَأَنَّ الْأَنْعَامَ بَلْ هُمْ أضل سبيلا.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 وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأما أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهابا وَمَنِ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا وَمَنِ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا وَيَعْبُدُونَ مِن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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَ الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَا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 قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ فَقَدْ كَذَّلْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا